وقال حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت هكذا يأتي لنا مالك بعد هذا لبنت ملحان بأنها حاضت أو نفست أي أنها وجاءها العذر الذي يمنع المرأة في الحالة العادية أن تطوف وقد فاضت أفاد طواف الافاض بقي عليها طواف إيش؟ الوداع قالها لا روح رخص لها وهو على القاعدة أيضا إلا إيش؟ أنه خفف عن الحاد النفساء